بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضر الصلاة وتم التسليم أما بعده والإخوة والأخوات اتشار الربا وعدم المبالات بأكل الحرام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين اكتسب المال من حلال أم من حرام في الحقيقة أيها الأخوة والأخوات إذا تأملت هذا وجدت أنه بدأ يقع في زماننا كم من الناس اليوم يحرص فقط على أن يجمع المال بأي سبيل سواء جمعه من حلال او من حرام الآن بعض الناس إذا عرضت عليه مشروعا معينا ليتاجر فيه أو ليكتسب منه مالا آخر ما يسألك عنه ما هو الحكم الشرعي يسألك عن الجدول الاقتصادية أين, ستضع... أين ستفتح المحل من الموظفين الذين عندك كيف تستخرج في إحضارهم أين ستسكن العمال ثم آخر شيء يفكر فيه هل هناك حرج شرعي في هذا الشيء يعني الآن الناس يا جماعة الذين مثلا يفتحون محلات يبيعون فيها الرسيفرات هذه التي, التي تستجلب القنوات معلوم أن هذا كسب حرام لكن كثيرا منهم لو, لو عرضت عليه هذا المشروع آخر ما يفكر فيك فيه ما هو الحكم الشرعي لكن اول شيء يقول تعرف لي موقع جيد طيب تعرف لي عامل جيد طيب هل نستطيع إدخالها من, من الدولة الفلانية طيب لو سافرنا إلى كذا وصنعنا الرسافرات قد تكون أرقص علينا ولا يسأل في مسألة حلال أو حرام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال كل لحم نبت من سحت فالنار أولابه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتحرجون من أكل الحرام ولعلكم تذكرون أن أبا بكر كان له غلام يرسل كل يوم ليكتسب له يعني يوم يشتغل حمال يوم يشتغل بناي كل يوم يشتغله في مكان ويأتي في آخر النهار معه إما مال وإما طعام إلى أبي بكر يوم من الأيام أحضر إلى أبي بكر طعاما وكان أبو بكر جائعا فأخذ منها الطعام وبسم الله وأكل لما أكل لقمة قال له الغلام عجبا يا أبا بكر قال مما تتعجب قال أنت في كل يوم قبل لا تأكل تسألني من أينك كت... أين تسبت الطعام اليوم والمال دائما أبو بكر إذا جاء يقول ها اليوم أيش اشتغلت يقول والله اليوم اشتغلت حمال في السوق وأعطوني درهمين واشتريت لك الخبز اليوم ال... الذي بعده اليوم أيش اشتغلت قال والله اليوم اشتغلت مثلا أخرج ماء من بئر في في مزرعة فلان وأعطاني ثلاثة دراهم أو أعطاني طعاما اليوم ما سألتني يا أ قال طيب ها أخبرني ماذا اشتغلت اليوم قال اليوم ما اشتغلت اليوم راحة قال لما قال كنت في الجاهلية قد مررت بقوم فتكهنت لهم يعني مررت بهم وقالوا لي عندنا هذا الفتى أو هذه الفتاة ماذا سيحصل في المستقبل فنظرت في النجوم كذا يلعب عليهم يعني يحتال عليهم نظرت في النجوم وقلت آه هذا الغلام سيحصل لك كذا وهذه الفتاة سيقع لها كذا قالت كهنت لهم ولا أحسن كهانة انا أصلا ما أدري لكن لا يمكن يتأكدون انا صادق او كاذب كذلك اليوم لو لو تذهب مثلا إلى كاهن وأعيدك بالله أن تفعل ذلك وتعطي مثلا خمسة آلاف ريال على أن يقرأ لك مستقبلك فيقول خلاص أنت بعد سنة سيقع لك كذا وبعد سنتين سيحصل كذا وبعد ثلاث سنوات ستتزوج وبعد أربع سنوات سترزق بولد بعدين يبي هذا الولد ثم يشفى ما تستطيع تقول لا أنت كذاب صح؟ لأنك ما تدري أنت ما هو الغيب يعني ما هناك ضابط معيا لتحديد الكذب أو الصدق فهذا الرجل لعب بعقولهم يقول تكهنت لهم ولا أحسنوا كهانة ثم قالوا ما عندنا اليوم أجره مرنا بعد زمن يقول اليوم بالمصادفة مررت بهم فإذا عندهم عرص فقلت أنا ترى أطالبكم أجرة من, من ثلاث أربع سنوات أو من, من عشرين سنة قالوا طيب خذ هذا الطعام أجرتك فأنا قد أحضرت لك الطعام واليوم راحة ما اشتغلت قال أبو بكر أعوذ بالله وهالطعام هذا قيمة كهانة قال نعم لكن في الجاهلية قال لا والله ثم جعل أبو بكر دفع عن هالطعام ثم جعل يجعل أصبع في حلقة يحاول إخراج ما في بطنه فلم تخرج وهي لقمة وحدة فقال له بعض من عند قالوا يا, يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ما تخرج إلا بما قال اعطوني ماء فأحضروا إليه ماءاً دافئاً فجعل يشرب من هذا الماء ويجعل أصبع في, في حلقه فلا يستطيع أن يتقيأ فأكثر من شرب الماء حتى امتلأ بطنه فجعل أصبع حتى أخرجها فلما فعل ذلك قالوا لي يا أبا بكر كل هذا لأجل لقمة واحدة قال نعم والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت في فالنار أولابه فهكذا كانوا في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفسه مر يوما من الأيام بطريق فوجد تمره فرفعها وكان جائعا فلما مسحها ورفعها إلى فيه قال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها ثم أعطاه واحد من الصحابة ليش لأن آل محمد لا تحل لهم الصدقة وإلا فقد كان جائعا إذن حتى هو عليه الصلاة والسلام كان يتحرج من هذا بل قد ذكر أيضا ابن حبان في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل به مرض الموت تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجري قالت فأغمي عليه إغماءة ثم أفاق فالتفت إليه وقال يا عائشة ما فعلت تلك السبعة دراهم أو قال الدنانير قلت هي عندي يا رسول الله قال تصدقي بها قالت ثم اشتد عليه الوجع فأغمي عليه قالت ثم أفاق فالتفت إلي قال عائشة قلت لبيك قال ما فعلت الدراهم قلت الآن آمر من يتصدق بها قال تصدقي بها قالت ثم أغمي عليه فشغلت به ثم أفاق فقال يا عائشة ما فعلت الدراهم قلت الآن آمر أن يتصدق بها قال هاتيها قالت فأحضرتها إليه فجعلها صلى الله عليه وسلم في كفه ثم جعل ينظر إليها ويقول ما حال محمد لو لقي ربه وهذه الدراهم عنده ما حال محمد لو لقي ربه وهذه الدراهم عنده وصلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه صلاة الظهر فعجل بهم ثم قام مسرعا إلى بيته ثم رجع إليهم فاستغرب الصحابة عادة يصلي ثم يجلس ينتهي من الأذكار ويتحدث معهم عجب الصحابة قال لعلكم عجبتم من سرعتي قالوا نعم قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا تبر إما نحاس وإما ذهب المهم أنه معدن يباع ويكون له ثمن قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فأمرت أن يتصدق به صدقة كانت عنده فخشي صلى الله عليه وسلم أن يقبض أو نحو ذلك وهذه الصدقة لا تزال عنده إذا كان يولي يعني هذا التحرج من من صدقة لعل أهله يعلمون أنها صدقة وأبو بكر تحرج من لقمة عمر رضي الله عنه أرسل إليه مرة من من الشام بزيت فأرسله إليه أميره هناك معاوية فقال يا أمير المؤمنين يعني قسم هذا الزيت بعه على الناس واجعل المال في بيت مال المسلمين هذا الزيت جاءنا صدقات جعل عمر ينادي الناس ويقول من كان عنده إناء يريد أن يشتري منها الزيت يأتي جعل كل واحد من الناس يأتي بالإناء يعطيه عمر عمر يقلب القربة ويصب من الزيت ويعطيه هاتي خمس دراهم بنفسه ثم يأتي الثاني يعطيه الإناء يصب له من الزيت هذا بعشرة دراهم كل من انتهت قربة قلبها عمر وعصرها عصرها حتى يخرج كل ما فيها من زيت ثم بعد ذلك يلقيها بجانبه ألقى القربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فلما فعل ذلك بثلاث قرب أو أربع التفت على يمينه فإذا واحد من غلمانه من أولاده عمره خمس أو ست سنوات كلما ألقى عمر قربة أخذها الغلام وعصرها وعالجها حتى يخرج منها قطرها أو قطرتان ثم يفركها بيديه ويمسح بها وجهه وشعره التفت عمر إلى الغلام بعدما ألقى ثلاثة واربع قرب فإذا وجه الغلام حسن وإذا شعره حسن قال لها ادهنت أحد أعطاك دهن تدهن وجه شعرك أشوفك ما شاء الله يعني جميل تلمع ادهنت قال نعم فرحان الولد قال من أين أحد أعطاك دهن قال مما يتبقى في هذه القرب قال أعوذ بالله وتدهن من زيت المسلمين بغير عوض أن كنت ولد الخليفة يقول لأنك ما شاء الله ولد الخليفة ما أحد يعترض عليك تدهن من زيت المسلمين بغير عوض قال يا أبي إنما هو يلقى أصلا أنت بتغسلها القراب وتلقيها قال لا والله لا يحاسبنا الله على هالقطرات والله ما يردك إلا الحجام الحجام الحلاق فذهبوا حلق رأسه خوفا من أن يحاسب الله على هذه القطرات طبعا هذه درجة من الورع قد لا تكون واجبة يعني ما يجب عليك أنت أو نقول عمر لن يأثم لو أنه وقع هذا لأن هذا الزيت سيذهب أصلا لن يستفيد من واحد لكنها درجه عالية من شدة الورع والخوف وصل إليها عمر اليوم أيها الإخوة الناس ساهلوا كثيرا بمسألة الربا وأكل المال الحرام كما في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا يظهر الربا بصور متنوعة كما عند الطبراني وفي الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ليأتين عن الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام ولما حرم الله عز وجل الربا قال سبحانه وتعالى في الآيات اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لاحظ لما ذكر الزنا لم يقل إذنه بحرب من الله ورسوله على جلالة خطر الزنا وكبر معصيته إلا أنه لم يرهب منه كما رهب من الربا إنما الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيل ولما ذكر قتل الأولاد أو لما ذكر وأدى البنات أو نحو ذلك ذكر عاقبته وحذر منه لكن لم يصل إلى التحذير الذي حذر فيه من الربا يقول ابن كثير عن ابن عباس في تفسيرها الآية إذن بحرب من الله ورسوله قال إن آكل الربع يوم القيامة يعقى سيف فيقول ما هذا السيف فيقال له الآن يلا حارب الله ورسوله أنت الآن في القيامة عندك قدرة كما حاربتهم في الدنيا أن تحاربهم اليوم وسبحان الله يا جماعة إذا تأملتم وجدتم أن كثيرا ممن يتساهل بأكل المال الحرام هم من يغتنون عنه أصلا يعني هم الذين ما يحتاجون إليه اصلا أعطيكم مثال ونحظ أحيانا بعض الناس يعني تجد عنده مثلا في حسابه خمسمائة ألف مليون مليونان ثلاثة ملايين ويتساهل بالبطاقات بعض الأنواع البطاقات الإتمانية وبعض أنواع البيوع والشراء مع البنوك والتعاملات لأجل أن أحيانا بعضهم يربط ماله يعني مثلا عنده خمسين مليون ويعلم أنها ستبيت في البنك يأتي عند البنك ويقول أنت متى تغلق متى يعني تغلق أبوابك يقول الساعة الثامنة ليلا طيب متى تفتح بكرة الصباح يقول أفتح الساعة ثمانة الصبح طيب انا أريدك تربط هذا المال يعني ربا في بنك في سويسرا ولا بنك في, في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها لمدة 12 ساعة وتدخلون بكرة هالأرباح التي لي في حسابي طيب طبعا هو لما يربطها في بنك هناك البنك هناك خلالها 12 ساعة يبدأ يشغلها بسرعة يعني يستدينها بربح مثلا نصف في المية أو ربع في لأنها فقط وقت قليل ثم إذا جاء بكرة الصبح إلاها الخمسين مليون زايدة خمس آلاف ريال وينبسط يفرح يعني بالله عليك يا جماعة هو محتاجها الخمس آلاف ريال هو عنده خمسين مليون ميت عليها فسبحان الله لاحظت من أسئلة الناس والتعامل معهم أنه كلما كثر ماله أصبح عنده يعني أصبح عند عدد منهم حتى لا نعمم أصبح عند عدد منهم تساهل بمسألة حلال حرام إلى غير ذلك لكن وجدت أن بأن كثيرا من الناس ممن ماله قليل يتحرج من أقل القليل يعني يتصل ببعض الناس أحيانا ويقول للشيخ أنا أشتغل في مكان براتب ألف ومئة ريال وأمس طلعت مبكر لأجل غرف من غير ما أستأذن فغبت عنهم ساعتين هل يجب علي شيخ إذا سلمت الراتب آخر الشهر أطلع حق هالساعتين سبحان الله ثم يتصل بعده واحد فإذا هو عنده أموار ربوية وعادي ما, ما يسألك أصلا عن الربا يسألك عن أشياء أخرى تعاملات معينة قد, قد وقع فيما هو أحيانا أعظم بكثير مما يسأل عن هذا فأحيانا الأمر مثل ما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى متى الرأاه استغنى والعجيب أن أمثال هؤلاء الذين يتساهلون بمثل ذلك سبحان الله يا جماعة تجد أنه في أحيان كثيرة يكون يعني تعبه ونصبه وحسابه عليه يكون غرماً عليه وغنماً لغيره كم واحد من هؤلاء تجد عمره يصل أحياناً إلى تسعين سنة وإذا تحدث معك وطلبت من يعني مثلاً عنده في البنك افرض خمسة مليون عشر مليون عشرين مليون تقول له عندنا مسجد وتزاك الله خير نريدك أن تتبرع لنا مثلا بعشرة ألاف ريال يبدأ يقول والله يا شيخ ما أدري وعشرة ألاف كثير وأنا لسه متبرع بخمس ألاف وتلقاه متبرع قبل سنتين هل خمس ألاف وما أدري إيش ثم يطلع لك مئتين ريال يضعها في يدك طيب أنت الآن عمرك تسعين سنة تجمع المال لمن وتجد سيارته أقدم السيارات لبسه من أردأ اللباس ثيابه من أردأ الثياب تعامله منزله فإذا مات الصبح وورثه أولاده وخرج أولاده العصر وجدتهم عليهم احسن اللباس بماله وكل واحد منهم لابس راكب سيارة آخر موديل والساكن أحسن بيت وينتقلون من بيوتهم إلى بيوت أخر فسبحان الله يكون غرمه عليه يعني الحساب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه ويكون التمتع به لأولاده لا تلاحظون ذلك حدثني قبل فترة مدير احدى المؤسسات الخيرية ولو شيء لا سميت اسمه لكنه اطلع على القضية بنفسه في مجلس خاص يقول لي شيخ كان هناك رجل يعني أعمى كفيف مسكين يسكن مع أولاده في حي من أقدم الأحياء في الرياض والناس يتصدقون على أولاده والرجل كبر سنه إلى أن وصل قرابة التسعين وأحيانا بعض الناس يعطيه صدقات بعضهم أحيانا يعطيه زكوات ويذهب إلى بعض الكبار التجار وبعض الأمراء ويجمع منهم زكوات و... لكن أحواله رديئة جدا مسكين المهمات الرجل وزوجته بقيت هي وأولادها الأيتام ما عندها شيء مسكين يقول حتى أنه يوم من الأيام كان بيتهم من طين فاشتد المطر وسقط جزء من البيت والسأجروا الناس غرفة وسكنوا هالمسكينة مع أولادها فيه وكانت تصنع هذا الذي يمسكون به القدر إذا كان حارًا ما اسمه باللغة العربية؟ بيز بالعام يعطونه باللغة العربية الموم هذا القماش الذي يعني تصنع في بيتها تخيطه وتبيعه على ريال وريال ونص تذهب عند المساجد وتبسط المهم مسكينة تعبت في حياتها جدا وتشتغل عند الناس لما أكملت سنتين طرق الباب عليها طارق قال هذا بيت فلان قال نعم قال نحن نحاول نتصل بالتلفون من زمان قالت والله نحن كان عندنا تلفون ثم انتقلنا ما ماذا تريدون منه ظنت أنهم يطالبونه فلوس قالت تريدون منه فلوس سر الرجل مات الله يغفر له قالوا لا ما نريد منه فلوس قالت إذا ماذا تريدون قال أنا مندوب من البنك الفلاني وسمت وسمى أحد البنوك أعرف اسمه قال طي ماذا تريدون قالوا زوجك هل سبق أن فتح حساب عندنا قالت مسكين ضعيف عسى أن يجد في محفظته ريالين ثلاثة يشتريبها خبز ذاك اليوم فتح حساب ضعيف مسكين ما عند الشي قالوا زوجك هو فلان بن فلان الفلاني قالت نعم قالوا تراك كفيف عميان قالت نعم قالوا نحن فقدناه من سنتين قالت اي هو مات من سنتين أصلا قالوا طيب الرجال له حساب عندنا قالت كم له المسكين يعني كم فيه ألف ريال قال لا أكثر شوي قالت كم يعني ألفين قالت يعني زودي شوي قالت معقول ممكن خمس ناف تكفعت جلبها أولادي ميتي من الجوع قال لا زودي شوي فلا زال يتزاق حتى انتهت الأرقام التي تحفظها وصلت إلى رقم معين إلى عشرين إلى مئة ما تعرف إن في رقم أكبر من هالرقم وقفت تدرون يا جماعة كم له في البنك أنا ودي أطرح ثلاثة أربع المبلغ حتى تصدقون القصة بس. وأنا والله لو لا أني سمعتها من مدير المؤسسة الخيرية بنفسه ينقلها من لسانه إلى أذني وهو رجل ثقاه وقديم في العمل الدعوي ما صدقت له يا جماعة في البنك عشرة ملايين ريال عشرة ملايين ريال وأكثرها رباء يجمع من هذا الأمير زكاته يعطيه مثلا خمس سلاف ويجمع من هذا زكاته يدور على الناس يجمع له في السنة يمكن مائتين ثلاثمائة ألف ويربطها في البنك بعدين ما هو بي يربطها سنة و يربطها عشرين سنة حيث أن النسبة ما تكون مثلاً أربعة حق السنة لا تصير النسبة السنوية عشرين في المئة فلما قال لها لما قال لها أنه عشرة ملايين طبعا. هو لو قال لها ملايين على طول صاروا الاولاد ايتام الام والاب لكن ستر الله انه ما اخبرهم على طول ان اعطاه اياه بالتقسيط اول ما قال لها 10 ملايين رفعت يديها وقالت له قل امين قال امين قالت قل امين بعد قال ات قال آمين قالت قل امين بعد قال امين قالت الله يجعل قبره عليه حفره من حفر النيران قال استغفري استغفري اعوذ بالله قالت الآن تاركني وأنا أولادي نتكفف الناس وأولادي ما يجدون شيء يسترهم من المطر ومن البرد وكل يوم أذهب أبيع عند عند المسجد هذا يضربني برجله وهذا ينظر إلي وهذا يطع على عباءتي وأنا المسكينة أقعد عند الناس أتعرض لهم في كل مكان وعندها الأموال فانظر سبحان الله كيف أنه أمسك ماله ولم يبال تسبه من حلال أو من حرام حتى إذا كان حاله على مثل هذا فنسأل الله العافية من أن يكون مثل هذا الجشع وحدثني أيضا رجل رأيته في الطائرة قبل أيام يعمل في في أحد البنوك الكبرى فتحدثت معه عن كثرة الثروة عند بعض الناس قال يا شيخ أنا ماسك القسم الخاص بالعملاء الكبار الـ الـ الـ يقول يوم من الأيام دخل علي رجل ثيابه قديمة جدا وشماغه أقدم شماغ ونعاله أيضا من اللي قيمتها ريالين وثلاثة ريال يقول دخل يقول ظلنت في البداية رجل يريد أن يسألنا مال يعني شحاد يبغى مال وكنت سأقول له يعني نعتذر منه أو إذا كان عنده فواتير كهرب أو ما يبغي يسددها يذهب يمسك يصف مع الناس يقول جاء الرجل يهل هيئة سلام عليكم قلت عليكم السلام في الغرفة الخاصة بكبار العملة وجلس وحط رجل على رجل قلت ما شاء الله هذا شحاد يعني مثقف شوية يمون. قلت نعم ما عندك؟ قال شوف لي رقم الحساب الفلاني ويطلع على بطاقته ورقم الحساب. قلت طيب لماذا لا تمسك صف مع الناس هناك؟ ظنيت أن عنده مئتين ريال ومشخص بها. رح امسك صف قال لا أنا عندي بطاقة كذا ويطلع للبطاقة العملاء الخاصين. قلت كم رقم الحساب؟ قال الحساب الفلاني يبغي يشوف كشف حساب يقول وأضرب على الحساب. اللي قدامي ثمانية أرقام ما هو بسبعة لو سبعة قل يعني في دون العشرة مليون يعني تسعة مليون ثمانية مليون يقول قدامي فوق ثمانية أرقام يعني 11 مليون 25 مليون يقول قلت أنت أكيد فلان عطني بطاقة ثانية وأنظر إلا والله هذا يساوي هذا قلت يعني هذا حسابك قال لا لا عفواً مو هو بالحساب هذا ما فيه لا لا لا, لا اكشف الحساب الثاني أي والله ويكشف الحساب الثاني إلا في كذا مليون سبحان الله يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان له مال فليرى أثره عليه هذا لا, لا رؤية أثره على هذا المال ولا غير فالمقصود أي والإخوة والأخوات أن المرض ينبغي أن يتأكد وينظر وين في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الربا فقال في حديث أبي هريرة اجتنب السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والحديث متفق عليه أقول أخيرا حول هذه العلامة ينبغي علينا يا إخوة حول الرباء الذي بدأ الآن يظهر بصور متعددة أشكال من البطاقات البنكية أشكال من التعاملات البنكية أشكال من البيوع التي في البنوك أنواع متعددة جعلوا بعضهم جعل بعضهم يطعم الناس الربا يسميه بغير اسمه ينبغي على المرء الحريص على دينه أن يحذر أن لا يدخل في أي معاملة من معاملات البنوك إلا إذا تأكد من حكمها الشرعي إلا إذا تأكد من حكمها الشرعي ولا تغتر ببعض الفتاوى التي عند البنوك فإنهم أحيانا يعرض على الشيخ صورة من صور البيع يقول يا شيخ ما الحكم إذا بيعنا كذا وكذا وكذا وفعلنا صورة من الصور يقوم الشيخ ويفتي بحلها وإن شاء الله أن هؤلاء مشايخ فضلا حتى يعني الذين يعني في الفتاة التي البنوك وغيرهم مشايخ فضلا لكن البنك لا يلتزم بهذه الصورة التي ذكرها الشيخ لا يغير فيها أشياء يقول الشيخ مثلا على أن يكون البيع لا يتجاوز مليون ريال مثلا فالبنك يمشيها على مليون ومائتين ألف مليون 300 ألف ويخرجون الفتوى أن الشيخ وافق وهو في الحقيقة لم يوافق على هذا النص وأنا قد سألت بعض المشايخ الفضلة الذين في بعض اللجان الفتوى الشرعية عند البنوك واكتشفت هذا منهم فأقول ينبغي أيضا من أراد أن يتعامل مع هذه البنوك بهذه الصور أن يتأكد أنه ليس فيها حرج قد تقول لي إني أتعب فأقول إن تعبك بأجر وتتعب خير من أن يعني تلقى الله تعالى بمال الحرام هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على رسول الله